جرب جرب جرب جرب, جرب, جرب جرب جرب جرب أن تدع نفسك اليوم على الإفطار يجب أن يكون الإفطار غير عادي مكان جديد مع ضيوف مميزين خذ ما تحبه من أصناف الطعام. ودع نفسك إلى الإفطار على إحدى موائد المساجد لا تتكبر على ذلك لأنهم غرباء ومحتاجون أطعمهم من تلك الأصناف أشعرهم أننا جميعا سواسية جميعنا مسلمون جرب أن تشعرهم أنه لا فروق وجرب أن تشعر نفسك بذلك أيضا جرب جرب جرب جرب